يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرة قد قدمنا الآيات الموضحة له وما يتعلق بها من الأحكام في سورة هود. في الكلام على قوله تعالى ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله قوله تعالى ومالي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون قوله فطرني معناه خلقني وابتدعني كما تقدم ايضاحه في اول سوره فاطر والمعنى أي شيء ثبت لي يمنعني من أن أعبد الذي خلقني وابتدعني وأبرزني من العدم إلى الوجود وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الذي يخلق هو وحده الذي يستحق أن يعبد وحده جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله وقد قدمنا ايضاح ذلك في سوره الفرقان في الكلام على قوله تعالى واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وفي سوره الرعد في الكلام على قوله تعالى ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه الايه قوله تعالى اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين الاستفهام في قوله تعالى اتخذ للانكار وهو مضمن معنى النفي اي لا اعبد من دون الله معبودات إن أرادني الله بضر لا تقدر على دفعه عني ولا تقدر أن تنقذني من كرب وما تضمنته هذه الآية الكريمة من عدم فائدة المعبودات من دون الله جاء موضحا في آيات من كتاب الله تعالى كقوله سبحانه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 ولا تحويلا وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآية وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لا تغني عني شفاعتهم شيئا أي لا شفاعة لهم أصلا حتى تغني شيئا ونحو هذا أسلوب عربي معروف ومنه قول امرئ القيس على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا فقوله لا يهتدى بمناره أي لا منار له اصل حتى يهتدى به وقول الآخر لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر أي لا أرنب فيها حتى تفزعها أهوالها ولا ضب فيها حتى ينجحر أي يتخذ له جحرا وهذا المعنى هو المعروف عند المنطقيين بقولهم السالبه لا تقتضي وجود الموضوع كما تقدم ايضاحه قوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون بين جل وعلا أن العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون غير مكتفين بتكذيبه بل جامعين معه الاستهزاء وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ما يأتيهم من رسول نص صريح في تكذيب الأمم لجميع الرسل لما تقرر في الأصول من أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها من فهي نص صريح في عموم النفي كما هو معروف في محله وهذا العموم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات أخر وجاء في بعض الآيات اخراج امه واحده عن حكم هذا العموم بمخصص متصل وهو الاستثناء فمن الايات الموضحه لهذا العموم قوله تعالى وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلى قوله فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسولها كذبوه الآية وقدمنا طرفا من الكلام عليه في سوره الانعام في الكلام على قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها الايه واما الامه التي اخرجت من هذا العموم فهي امه يونس والآية التي بينت ذلك هي قوله تعالى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 أشد الندامة وهو منصوب على أنه منادا عامل في المجرور بعده فأشبه المناد المضاف والمعنى يا حسرة على العباد تعالي واحضري فإن الاستهزاء بالرسل هو أعظم الموجبات لحضورك بهذا أيها المستمع الكريم ينتهي بنا المطاف وسيكون لنا لقاء آخر غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته